117. كذبت قوم لوطن المرسلين 118. إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون 119. إني لكم رسول أمين 110. فاتقوا الله وأطيعون وما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 112. فنجيناه وأهله أجمعين 113. إلا عجوزا في الغابرين 114. ثم دمرنا الآخرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُذَرِّبِ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَة وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمِ 111. كذب أصحاب الأيكة المرسلين 112. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 113. إني لكم رسول أمين 114. فاتقوا الله وأطيعون وما